119. لَا الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا ينصرون 110. قذ العفو وأمر بالعرف وَإِمَّا عن الجاهلين 111. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه تمير عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتي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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأُوصِتُ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ وَذَكِّرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِفَتُ وَذُنَّ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَقْلَ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ